ان في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناه بذنوبهم وان من بعدهم قرنا اخرين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 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أأَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ وَالَّذِي أَشْهَدُ إِنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ وَإِنَّنِي بري 119. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 110. ومن أظلم ممن افترى الله كذبا أو كذب بآياته إن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إن هُوَ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ, شركاؤكم؟ أين شركاؤكم؟ تَكُونُ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ أُذُرْ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ من يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ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 ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وَرَبِّنَا قال فذوقوا العذاب بِمَا كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء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 وَلَذَّآخِرَة خَي للَِّذينَ يَتَّقُون أَفَل تَقِنُ وَذِنَ لَمُ إِهُ لاَا يَحزُن كَ الذي يَقُون فَإِهُم لاَا يكَذذبونَكَ وَلاِ الظَّالِمِينَ بآياتِ الَّه يَجَحَدُون.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 فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يُبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِّهِ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 117. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه, لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون 118. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء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 وِجَاهَلَتْ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أتبعه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 وَماَا تَسْقُطُمِ وََرقَةٍ إِلَّا يَعلملَمُهَا وَلَا حَبَّ وَلَا حَبَّة, حبة فيِي ظُلمَاتِ الأْرضِ وَل رَتُب وَلَا يَابِسٍ إِلَّا إِلَّا فيِي كِتَابِ بِ وَهُوَ الذي ييتَوفَّكُم بالِالَّْلِ وَيَعلَمُ مَا جََحْت بَِّه ثَُّ يَبْعثُكُمْ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 تضرعا وخفية لان انجانا من هذه لان انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون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 أَلاَ إِلَيْكَ الَّذِينَ أَبْسَلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ اضْ حَيْرَان حَيْرَان لَهُمْ اَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ الى الْهُدَا اتِنَا قُل إِنَّ الْهُدَى اللهُ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَ الذي إليه تحشرون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 شريكيم وحاج جه قومه قال اتحى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 وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب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 وَهُوَ وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة, من نفس واحدة فمستقر ومستودع 110. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 111. وهو الذي أنزل من السماء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 عِنَبٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُخْتَلِفًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ادي جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا على وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِهِ مُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكُوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسضوا الذين يدعون من دون الله فيسضوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وَسَمُّوا بِاللَّهِ جَهْدَ هَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُل إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يشعركم أن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 ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالممهدين فكونوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم ان كنتم باياته وما لكم الا تاكلوا من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 وَذَظاهِرَ لِإِثْمِ وَبعطنَ إِ الَّذينَ يَكسبونَ الِثمَ سَجِزَونَ بِماَا كانَوا يقتَلِفُون وَلَا تَأكُلُ مِن لَ يُزكَ لِسم الله عَلَيْهِ وَإِهُ لَفِسق وَإِنَّ الشَّطينَ لَحون إلى أ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 كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ يَمْكُرُونَ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَ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 الغني يذ الرحمه ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما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 لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ شَاءَ إِلَّا من نشاء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 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ, والرمان مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ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 فمن أظلم من أن افترى على الله كذبا ليضل الناس, ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم قُل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا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 رَنَّا وَلَنْ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِذْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلن شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهوامهم َّذينَ كَذذَّبُ بِآينتِناَا والَّذينَ لا يُؤمنِونَ بِالآخَِ والَّذينَ لاَا يؤنونَ بِالآخِرَة وَهُم بِرَبِّهِم يَعدِنون وَلْتَعَلَ أَتْلُ مَا حَرَّ مَ ربّكُمْ عليكم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 وأوفوا الكين والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به رعلكم تذكرون وأنتم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 17. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك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 الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبعهم بما كانوا يفعلون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 فَنأَرْرضمَ رَرفَع بَعضَكُم فَوقَ بَعض دَجاتِ لابُِ وَكُ لبلل وَكُم في مَا آتَك إ رَغْكَ سَرع للِعقابِ وَإِنهُ لَغَفُور رحيم